لللل على موقع دينا انا حاسس دي إن انا عايش في جيل مفيش اي حاجه بتتقدم من الدار. كل حاجه بتجيبني لورا مع ان سن صغير بس كل حاجه مدمراني بجد انا بطل القصه دي لوحده لوحده البركان في الدنيا عشت في الفيلة. انا البطل من صغري موجوع بكوح في دم ربا كنت قلبي عبه وشال والعقل كانه ميت ولا مره شفت سؤال ولا شفت حد كويس انا تنزت وبقت خالص وغيت ازي قولت انا حديت توبيت بجد بقى طيب بقيت بياع واتخنت من غير داعي صفيت وشغل ارفان الجنج واحد بس ده محمد الوبتار ابو دارين البيك بوس محبوب في كل مكان في الرمل خط النار والكل هنا يعرفه. محمد الوبتار في الرمل ده ريسها ده انا كنت قلبي فلاس يغرب بت اللي يحب ومتعين قناص جابتني سابعه الحب. جدعان حتى الجدع متحول هيقيت راجل غلبان من جوه قلبه مفول سالك مع الخينين هتعيش في بحر الزون هتكون ما بنت عابي هيكلوك في باقي الفيلم روفي قلبي ست الناس هي اللي وقفت جنبي ما بتتقارنش بناس دي مراتي سبنا في قلبي حبك عضا مفتوح ومفيش غيرك وحشاني اقدرت كل الناس مافي واحد اقدرني صاحبت خلر خاص كله حبيبي يكسرني انسان عايش مقتول والوحدي ساند نفسي طول عمري بنوزول. ما بسيبش واحد سابني اقدف واحد في الكوب مفيش واحديش بيني جدع وعمري مخون تتماهيك اناك ربي على مين شبه حد يقول لي هل حد هيقول انا وانا شيله جوا مني هل منتحر من الهامل بيتكسر 100 في الدنيا عشتها في غا وحياتي سودا ومرم عايز اقولك لو صحابك دول كلهم وقفوا صادي واحد واحد وغلاوتهم لمحب حد انت الحته بتاعتي يلا انت الحته بتاعتي في كم مليون اخترت صاحب عمري هخدع واحد في الكون بحبك انت يا صاحبي روح قلبي عندي في كون والفرح مش شغل مع بعض كل يوم ده الفرده ده اللي مني ده سر واحلى كلام يتالف وش عمري واختاري للحباب بتقولو فيا و الغدر باين لايتش بد يا أباك مصحبش خلقي أقول يا أمي عايزي الجامل دي البصة منك دافئ بتشيني جرح وهمي أنا من غيرك مش نافع وحشاني قوي يا أمي ملايتش غيرك شاني يا أمي من هامي وانت اللي بتشيني عامي وانت اللي من زي ناس تنين، طل عمره معروف حسن. الجنجاب ولرين، ده محمد الابدان. هدا دعم الشر رب نفسه، كل واحد في الكون. كل ما فيش فيتي بتقلب. من على القدان، من زي حسن رميه. وقته دي زي عربانا، ده عزم سلام من أقلم. كرمز جه الفرصة. أصغر واحد. عبت الفنان فنان وعاد اتخرب سيم على اي اه عبد الفنان سيطاره ماشي من اي حال وصوته ترجع و ودي امين كروان ودي خدله فيونا وسلموا على كل اللي يسمع شعرا يستنونا احمد عش الجبر صعب عليكم تلونوا